بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعده إذا لزنا مع كتاب ابن مالك رحمه الله دامية الأفعال والمختص في تصريف الأفعال ورأينا في ما قبل في المقدمة قوله وبعد في الفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبول فبين رحمه الله أن من يتقن تصريف الأفعال فإنه بذلك يحز الطريق إلى اللغة من أبوابها ثم بدأ يبين لنا أقسام الفعل فقال رحمه الله بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل بفعل للفعل ذو ف... التجريد أو فعل بضم العين يأتي ومكسور عين أو على فعل بفتح العين إذن نصر هذا البيت على النحو التالي كما عندكم الشرح الفعل المجرد من الزوائد يأتي على أربعة أحوال فعل يعني يأتي رباعيا على وزن فعل لا بإسكان العين أو فعل بضم العين أو فعل بكسر العين أو فعل بفتح العين هذا معنا ما جاء في قوله بفعل ذو التجديد يعني الفعل ذو التجديد ذو أي صاحبه ذو هنا بمعنى صاحب الفعل صاحب التجريد وهو نعت لقوله الفعل، أي الفعل المجرد. فعلو ذو صاحب التجد تجديد أي الفعل المجرد يأتي هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر يأتي بفعل لا أو فعلة أو مكسور عين أو على فعلة هذه أحوال متعاطفة. يعني يأتي حال كونه على فعل لا أو على فعلة بضم العين أو على فعلة بكسر العين. وعلى فعلة فالميزان دائما يكون بهذه الأصول ثلاثة الفاء والعين النا هذا فعل ثم ننظر الفعل على أي وزن هو ونقيس عليه فنقول مثلا في كرم فاولة وفي ضربة فاولة وفي فاهمة فاولة وفي دحرج فاولة مثلا إذن الفعل المجرد من الزوائد فعل المجرد يعني الذي ليس فيه حرف زائد حروفه كلها أصلية ليس فيه حرف زائد من الحروف التي يجمعها قالوا كسألت منيها أو غناء وتسليم جميع تاتلا ويفك أن الكسائي رحمه الله سئل عن أحرف الزيادة فقال سألت منيها قالوا نعم قال قد أجبتكم يعني أجابهم في قوله سألتمونيح وهي السين والهمزة واللام والتاء والنوم والياء والف هذه أحرف زيادة وسأتي... وسأتينا إن شاء الله في باب المزيد باب الأفعال المزيدة إذن بدأ هو بالمجرد بالمجرد عن المزيد الذي حروفه كلها أصلية ولماذا كان الوزن الذي نأتي به دائما فعل يعني بالفاء والعين اللام لأنك تستطيع أن تستعملها في كل شيء يقال, يقال لك أكلت تقول فعلت شربت فعلت نمت فعلت يعني فعلت ذلك فاختير هذا الشكل الوزن للقياس فيه إذا الفعل المجرد إما أن يكون على وزن فاعلة وهذا رباعي مجرد حروفه كلها أصلية الفاء العين وتكررت الله على تضعيف الله وإما أن يكون ثلاثيا والثلاث له ثلاث صور أن يكون على وزن فاعلة بضم العين أو أن يكون على وزن فاعلة بكسر العين هذه أوزان المسرد ليس هناك وزن خامس محصورة في أربع الأوزان إما أن يكون رباعيا على وزن فعلة وإما أن يكون ثلاثيا وهو ثلاثة صور فاعلة بضم العين فاعلة بكسر العين وفعل بفتح العين إذن الرباعي مثل دحرجة تقول دحرشت الشيء من من باب دحرج دحرج الكرة دحرج على وزني فعلا له دحرج على وزني فعلا له إذن هو رباعي مجرد هو رباعي مجرد و إما أن يكون ثلاثيا وهو ثلاث صور فعل بضم العين نحو كاروما شروفة ضروفة حسنة وقد يكون على وزني فعل صورة الثانية بكسر العين كفاهمة وعليمة وفريحة سليمة راضية وغيرها أفعال وقد يكون وزني فعل بفتح العين نحو جلسة ذكر خطاب رأى لأن هذه أوزان المجرد هذه الأوزان أن مجرد. و... ثم ذكر بعد ذلك الناظم رحمه الله المضارع. وأنا ذكر هذه الأوزان حال كونها ماضية. ثم بدأ في التصريف بدأ يبين لك تصريفها إذا صرفت إلى المضارع ثم بعد ذلك يذكر الأمر. البناء للمفعول كيف يستخرج اسم الفاعل من هذا كيف يستخرج اسم المفعول المصدر هذه كلها أبواب الكتاب إذا أوزان المجرد تكون على هذا الشكل كيف يكون مضارعها فقال رحمه الله والضم من فعل المضارع افتخ موضع الكسر في المبني من فاعله والضم من فعل لزم في المضارع وث هذا نهاية شطر وث تح موضع الكسر في المبني من فعل هذا الشطر الثاني والضم من فعل لزم في المضارع وث تح موضع الكسر في المبني من فعل إذا بدأ بالكلام على بناء فعل على وزن فعل وأخر الكلام وإن كان يعني في في البيت, في البيت الذي ذكر في أوزان المجرد ذكر فعل لا هو الأول ولكن لم يتكلم عن المضارع إلا فيما بعد سيذكر مضارعه في باب المزيد لأنه لأن مضارعه مثله مضارع المزيد كما سيأتي مزيد الرباعي فبدأ بالكلام على وزني فاولة كيف يكون المضارع فاولة قال والضم من فاولة الزن في المضارع وافتح موضوع الكسر في المبني من فعل، أي ولزم الضم حال كون من فعل في المضارع، ولزم الضم حالة كونه من فعل في المضارع، أي هذا الضم الذي رأيته على العين في وزن فعلة، إلزمه في المضارع، أبقه في المضارع، فتقول في كل فعل جاءك على وزن فعلة يفعله بضم العين، فعلة يفعله. إذن العين التي ضمت في الماضي تبقى مضمومة في هذه القاعدة في باب فاعلة ولم يشد عن هذا شيء ولم يشذ هذا فعل فكل فعل جاء في الماضي على وزن فاعلة فإن مضارعه يكون على يفعل كرما تقول فيه يكرم حسنا يحسن شرفا يشرف قصرا يقصر فقه يفقه شعور يشعر إذا هذه هي قاعدة إذا لم يشد في شيء إذا لهذا لا يطول في الكلام وأما الوزن الثاني وهو فاعلة على حسب ترتيب البيت أو فعل الوزن الثاني من أوزار الوجوه فعل بكسر العين فإن قياسه في مضارعي أن يكون على يفعل بفتح العين قال وافتح موضع الكسر في المبني من فعلة أي وافتح موضع الكسر في المضارع المبني من فعلة أي المصور من فعلة كلمة المبني هنا مع معنى المسيرة الذي تبنيه من فعلة أي الذي تصوغه من فعلة فكلمة المبني في الصرف غير غير كلمة المبني في النحو المبني في النحو أن يلزم آخره حالة واحدة ولو تغيرت العوامل ولكن المبني في الصرف أي المصور الذي تبنيه أي الذي تصوغه من باب فعل تأتي به على هذه البنية أو البنية إذن وافتح موضع الكسر في المبني من فعل أي إذا جاء كفعل على وزن فعل في الماضي فإن المضارع أن تفتح تلك العين المكسورة تقول فعل يفعل بفتح العين فعل بكسر العين تكون في المضارع يفعل بفتح العين تقول مثلا في فعل عامل يعمل، سلما يسلم، عالمة يعلم، فقهى يفتو، رضية يرضى، خشية يخشى، وهكذا. إذا هذا معنى قولي ولزم الضم من فاء ولا لزم في المضارع وافتح موضع الكسرى في المبني من فائلة. إذا المضارع مسوغ من باب فاء القياس فيه أن يكون على يفعله. القاعدة في فاولة أن يكون المضارع على يفعل بضم العين في الحالة في الماضي وفي المضارع وهذه القاعدة لم يشد منها شيء ليس فيها شدود أي لم يسمع خلاف ذلك وأما إذا كان المجرد من باب فاعلة بكسر العين فإن القياس فيه أن يكون على يفعل بفتح العين أن يكون المضارع على يفعلوا بفتح العين هذا القياس هذه هي القاعدة ولكن هناك أفعال شذت عن هذه القاعدة القياس هو هذا والقياس يعتبه من الأكثر يعني أنهم تتبعوا لما الصرف تتبعوا واستقرأوا كلام العرب وأكثر الأفعال وضعت القاعدة على الأكثر أن كل فعل جاء على وزن فاعلة كان المضارع فيه عليه خاصة أفعال مشهور مشهورة فارحة يفرح سلمة يسلم وعلمة يعلم وحافظة يحفظ فإذا شد من هذا فعل سمع على خلاف القاعدة يسمى شذوذا يسمى شاذا يعني أنه خالف القاعدة خالف القياس وإن كان مسموعا فيستعمل لكن يسمى شاذا ليس معنى ذلك أنه لا يستعمل بل قد يكون فصيحا كما سيأتيه ولكنه مخالف للقياس أي مخالف للقاعدة التي وضعت على حسر الأكثر هناك أفعال شذت عن هذه القاعدة سيذكر ابن مالك منها أفعالا ويستدرك عليه الحضرمي أفعالا أخرى هذه ستأتينا إن شاء الله ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم إذن عرفنا اليوم أن أوزان المجرد أربع فعل بضم العين فعل بكسر العين فعل بحلت العين وأن مضارع فعل يكون على يفعل بضم العين وان القياس في مضارع فعل أن يكون على يفعل بفتح العين وان هناك أفعالا شدت من باب فعل يفعل منها ما جاء بالوجهين بالفتح على القياس وبالكسر على الشذوذ ومنها ما جاء بوجه واحد بكسر على الشذوذ هذا سيأتي ما شاء الله في الدرس القادم فإذا كان هناك سؤال ملاحظة فضل نعم تغير بنية الكلمة معنى ولفظ يعني قد تتغير بنية الكلمة وزن الكلمة قد يتغير لغرض معنوي لإفادة يعني شيء ما معنويا كمثلا ضرب تدل على تدل على وقوع حدث في الزمن الماضي قبل زمن التكلم فإذا غيرت بنية الكلمة إلى قولك يضرب في المضارع هذا تصريف صغرت الكلمة من الماضي إلى المضارع هذا التصريف ما الغرض منه؟ الغرض منه معنوي لتدل على أن هذا الحدث الذي هو الضرب وقع في الحال أو في المستقبل أي غيرت الوزن من الماضي إلى المضارع لبنية الكلمة لغرض معنوي فإذا غيرت الكلمة مع لغرض آخر ضد مثلا كلمة مثلا يقوم إذا قلت مثلا لم يقم أصلها لم يقوم أصلها لم يقوم فعل نضالع من الزوم بذمع لم تزمي السكون ولكن هنا لا بد من أن نحذف الواو نغير بنية الكلمة من لم يقوم إلى لم يقم ونحذف الواو لماذا حذفنا الواو؟ حذفناها لغرض لفظي هو أنه التقى ساكنا في الواو ساكنا مع الميم ساكنة فيجب حذف الواو حينئذ لغرض لفظي لأنه في اللفظ لا يمكن أن يثقيا ساكينان فإنه ثقيل واضح هذا متى نقول فقها يفقه ومتى نقول فقها يفقه هذا سيأتينا إن شاء الله في لما نعيد إن شاء الله مع زيادات الحسن من الزين لأن زيادات الحسن من الزين تتكلم على معاني الأوزان تكلم هو خصوصا على معاني الأوزاد ففقها يفقه لمن صار فقيها صارت صار فقه له كالملك يعني درس وتفقه حتى صار فقيها فيقال فقه الرجل أي صار فقيها ونقول فقه يفقه في من فقه مسألة معينة علمها فقهها فهمها فنقول فقه زيد من المسألة في حادثة في حادثتين وهكذا نعم سيأتنا لابوبا سيأتنا إن شاء الله كذلك في زيادة خسن الزين أنها لم تشد من باب فاعلة وإنما هي من تداخل اللغات وهذا سيأتنا لأننا نحتاج إلى الكلام على تداخل اللغات ولم نتكلم عنه بعد الفرق بين القياس والشاب القياس كما ذكرت هو أنهم نظروا إلى الأكثر في الاستعمال فقصوا عليه وضع هذا إذا جاء سماع معين خالف ذلك الأكثر سمي شادا والشدود ثلاث أنواع ستأتين إن شاء الله في غير هذا الدرس سنتكلم بزيادة على شدود عندما نذكر ما شد من الأفعال ما شمع بوجهين وما شد ده. ثلاث المضاعف يدخل نعم. سواء كان مضاعفا او لم يكن مضاعفا هذا يأتينا في زيادات الحسن بن مثل خبه وصبه وطبه ولجه وبحه ووده وره. هل يستطيع ان شاء الله نعم الأصل هو القياس ولكن ليس دائما فصيح هو القياس قد يكون الفصيح هو السماء وقد يكون الاقصى سماء قياس وضع من السماء لكن الأكثر يعني ما سمع أكثر وضع له قاعدة صار قياساً فإذا سمع يعني شذ فعل أو فعلان أو ثلاثة أو أربعة خالفت القياس سمعت بوجه يخالف ما وضعت له القاعدة يسمى شاذاً وكداهما مسموع سواء كان قياس أو كداهما مسمى لكن أحيانا تأتي كلمة تسمى خلاف ما وضعت له قاعدة تسمى الكلمة هذه شاذة وإن وافقت السماع سيأتينا بيان هذا الكلام على الشاذة المبني في الصرف هو الذي أتى على بنيات المعينة يعني نقول مثلا المبني على وزن كذا نعم مبني يعني مشوق. فائدة من دراسة علم الصرف وهذا ما ذكره ممارك يحزم من اللغة الأبواب والسبولة فهو معرفة اللغة العربية وكذلك فهم الكتاب السنة لأنك إذا عرفت اللغة العربية فهمت بذلك اللغة العربية وفهمت بذلك لغة القرآن ولغة السنة حتى في في الكلام إذا ما درست الصرف كيف تعرف تنطق الأفعال المضارع منها أو الأمر اسم الفاعل وهكذا نعم مو في من أشهر من أعرف زيادة فن وما هذه أشهرهم من لكن يعني كثير من علماء النحو ال اللغة تفننوا في النحو والصرف يعني يعرفوا بشتى أنواعي لكن كتب هناك كتب معروفة كثيرة في الصرف كابن آه... آه... الحاجب والشهر في الصرف وكابن أصفور وأكثر معروفاً في الصرف وفي النحو كذلك ابن الجني وهكذا يفيد التفريق في نطق العين من الأفعال إذا لم تكن مشكلة هذا يرجع إلى يرجع إلى الثروة اللغوية التي عندك وكذلك يرجع إلى ما سيأتي إذا تكلمنا على المعاني في زيادات حسن الزين. يعني كيف نعرف أن هذا من باب فاولة أو أن هذا من باب فاعلة تسر العين أو أنه من باب فاعلة إذا لم نكن نعرف هناك بعض الأفعال معروفة مثل ذاربة، حافظة، حاسونة مثلا مما يعني على الإنسان العرب والأفعال الأخرى ترجى إلى المعنى أحيان تنظر إلى اسم الفاعل منها أحيان تنظر إلى المصدر هذا سيأتي شاء الله مع زيادة نزيل إنه هنا يريد أن يضيّد لك يعني على أساس أن هذه إذا عرفت هذا أن هذا على وزن فاعل أو أن هذا على وزن فاعل أو أن هذا كيف يكون المضارع منه كيف يكون اسم فاعل الأمر الفعل المبني للمفعول وهكذا يعني كيف تصرف هذه الأفعال التي هي معلومة عندك وزنها في الماضي إن شاء الله بإذن الله إذن سبحانك الله وحمدك شهر الله إله إلا أنت أستغفوك وعفوه إليك إزاكم الله خير ورفقكم الله لا تنسوا الحفظ أيهاكم بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته